اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم رواه الخمسة إلا النسائي وعن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام وصنعت الطعام وصنعت الطعام, الطعام بعد دفنه من النياحة رواه أحمد وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام رواه أحمد وأبو داود وقال وقال قال عبد الرزاق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 ما زلنا في قراءة اخبار النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا عند باب سنة الطعام لأهل الميت وكنا ذكرنا في الدرس الماضي أحكام تعزية المصاب وثواب الصبر عند المصيبة وما يقال من الدعاء في ذلك وتكلمنا عن وصول القرب إلى الأموات وإحداء هذه القرب إلى الأموات وهل يصل إلى الميت أو لا وقد فصلنا في ذلك وذكرنا باب الدعاء الميت بعد دفنه، والنهي عن اتخاذ المساجد على القبور واتخاذ السرج قال رحمه الله رحمه الله باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية صنع الناس الطعام لأهل الميت وكراهة أن يصنعه أهل الميت. فقد حكم هنا. وسيأتي بيان تفصيل المسألة وذكر حديث عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قد سبق قراءنا قصة وفاة جعفر حين قتل في غزوة ماذا؟ مؤتع قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم رواه الخمسه ابو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وكذا اخرجه الشافعي أخرجه البيهقي والدارقطني قطني والحاكم صحه الحاكم وصححه ابن الملق وحسنه ابن كثير في إرشاد النبي هو حديث حسن ثم ذكر حديث جريد من عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام يعني منهم بعد دفنه من النياحة والنياحة كما سياتي في الباب الذي يلي هذا النياحة هي البكاء على الميت بصوت عال هي البكاء على الميت بصوت عال او برنة كما ذكرنا وسياتي شارة اليه ثم والحديث كذلك رواه أحمد وابن ماجه وقد ضعفه أحمد لأن في اسناده هشام هشيم بن بشير قيل انه كثير التدليس والارسال الخفي وان كان حديث صحه البوصيري والنووي وابن كثير صحه للالباني وابن باز ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقرأ في الإسلام قال الخطابي في معالم السنن لا أقرأ يقول كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على, قبل على قبر الرجل الجواد يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد وفاته كما كان يطعم في حياته ومنهم من كان يذهب إلى أنه إذا عقر راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا ومن لم يعقر يعقر عنده حشر راجلا وكان هذا على مذهب من يقول منهم يعني بالبعث لأن الكفار منهم من يقول بالبعث منهم من لا يقول بالبعث في قول الله عز وجل عما يتساءلون عن النبي العظيم فبين الله عز وجل منه أن عن النبي العظيم الذي هو ماذا الذي هو البعث إذن هذا هو المعنى العقر فقال النبي لا عقر في الإسلام فهو خبر بمعنى خبر بمعنى النهي أي لا يجوز العقر في الإسلام وهو كما ذكرنا أن يعقر أو يذبح البهيمة الأعوام على قبر ماذا الرجل وخاصة الرجل الجواد. حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه دليل على مشروعية واستحباب صنع الطعام لأهل الميت وتقديمه لهم في يوم مصيبتهم تخيفا عليهم ورفقا بهم ومواسات لهم. كم مدة هذا الاطعام لم يرد في السنة تحديد مدة أيام الإطعام وصنع الطعام ولذا بعضها العلم قال يوما وليلة لأنه هو وقت المصاب أول المصاب وقال وهو مذهب للحنابلة وقال بعضهم إنه إلى ثلاثة أيام كما هي أيام العزاء عند الجمهور من العلماء أكثر العلماء على أنه لا يجوز أن يصنع أهل الميت طعاما بل عده بعض العلماء من البدع المحدثة واستدلوا بحديث جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إذا قال الراوي من الصحابة كنا نعد أو نفعل فهو ماذا له حكم ماذا؟ له حكم الرفع كنا نعد أصحاب النبي الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة المذمومة يعني من النياحة المذمومة ولذا فبعض العلماء جعل أن يصنع أهل الميت طعاما ويقدموه لمن يحضر العزاء أن هذا ماذا من النياحة من البدع المحدثة لأن النبي هو الذي قال ماذا اصنعوا لآل جعفر طعاما وظاهر الأمر هنا ماذا اصنعوا ظاهر الاستحباب وليس وليس الوجوب فلذا عد بعض العلماء أن صنع الطعام من أهل الميت هو ماذا هو من البدع المحدثة لماذا لما فيه ماذا من شغل أهل الميت في مصيبتهم وهم أحوج ما يكون بماذا بالإحسان إليهم والإرفاق بهم ثم ماذا يصنع بهم الطعام وما قد يصاحب ذلك من إضاعة المال على أهل الميت وما يصاحبه من الاجتماع ثم ذكر حديث لا عقرة في الإسلام وهو دليل على النهي عن ماذا عن الذبح على قبل ماذا على قبر الميت أو الذبح بقصد ماذا بقصد ماذا, ماذا أن يكون هذا الذبح للميت فإن كان قصد لاعتقاد فقد ينافي هذا ماذا أصل التوحيد وإن كان لأجل أنه كان جواد فيذبح لأجل أنه جواد فكذلك قال النبي لاعقرة في الإسلام فهو دليل على حرمة هذا الفعل وقال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاتا تبقى مسألة حكم الاجتماع هل يس يعني يسوق الاجتماع في العزاء كما يكون الآن في زماننا إذا كان المقصود منه ماذا تخفيف أهل المصاب من قرابتهم وذويهم فإنه ماذا لا باس لكن ينبغي أن ينصرف الناس قبل ماذا قبل الطعام لأن الطعام إنما يصنع لمن لأهل الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر لما اتاه مقتل جعفر قال اسنعوا لاري فقد اتاهم ما يشغلهم فالدعي لهذا الطعام ان اهل المصاب ماذا مشغولون بماذا بامر عظيم سينصرفون فيه عن الطعام والشراب فشرع ان يصنع لهم الطعام وقد يقال ان من المناسب ان يصنع لهم الطعام ويرسل لهم وهذا ظاهر الحديث ان يصنع لهم ويرسل لهم ولا يشرع حضوره لكن قد يحضر اهل البيت وذوي القرابه فلا بأس لكن لا يكون على صيغة الاجتماع الكبير الذي قد يكون نوع من ماذا نوع من النياحة نوع من النياحة نعم الحديث الباب الذي هنا قال رحمه الله باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه قال رحمه الله عن جابر قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت في صنع الطعام ألا يخص طعام دون طعام بل ما يطعمه أهل البلد ما يطعمه أهل البلد وليكون هناك طعام خاص لأجل ماذا لأجل الوفاة أو في زمن ماذا العزاء نعم عن جابر قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجع فجع فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعتموه متفق عليه وعن ابن عباس قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر ثم قال إياكن ونعيق الشيطان ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان رواه أحمد وعن ابن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى, شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية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 قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنه ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليهما وعن عائشة أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قالت فوالذي نفسي بيده إني لا اعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي رواه أحمد وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء سمع نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكهن فقال لكن حمزة لا بواكية له فجئن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن أتينها هنا يبكين حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم رواه أحمد وابن ماجه وعن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع فصاح النسوه وبكين فجعل ابن عتيك يسك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجب فلا تبكين فاذا وجب فلا تبكي تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت رواه ابو داود والنسائي في السقط هنا طيب. باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين مشروعية البكاء على الميت وأنه يجوز البكاء على الميت ويباح لكن ينهى عن نوع من ينهى عن نوع من وأن الأصل في البكاء الذي ليس معه صوت ولا جزع ولا ضرب للخدود ولا ضرب للخدود ولا طم لضرب للخدود ولا طم للجيوب انه ماذا انه ليس بمحرم وليس بممنوع وقد أطال المؤلف كما رايتم الاحاديث الداله على ماذا على جواز البكاء وذكر بعض الاحاديث التي فيها اشاره إلى أن الميت يعذب ماذا ببكاء أهله عليه فأراد رحمه الله ان يبين الأحاديث المتعارضة وكيف ماذا كيف يدفع هذا التعارض فقال عن جابر قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي إذا هو ماذا صريح في البكاء فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمة فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تضله بأجنح بأجنحتها حتى رفعتمه متفقنا الحديث خرجه البخاري في باب وسكت البخاري لم يذكر الترجمة وهذا قد وقع للبخاري كثير يقول باب ويسكت حمله العلماء على وجوه أولا أن البخاري لم يسود التراجم لم يبيض التراجم إنما سودها وكان ينوي أن, ماذا أن يتمها هذا أولا ثانيا أنه لم يجد ماذا ترجمة مناسبة للباب لم يجد ترجمة مناسبة للباب وقد قيل أنه قد يكون في بعض النسخ دون بعض النسخ تفتح الصحيح فتجد باب يذكر الأحادي ونحن نقول أن قيمة صحيح البخاري في أي شيء من قيمه الكبيرة في تراجمه وأبوابه فكيف أجاب العلماء على ما تكرر وقوعه من الإمام الجليل الإمام البخاري بأنه يقول باب ويسكت بما ذكرنا أنه رحمه الله كتب وسود ولم يبير هذا واحد اثنين أنه لم يحضره تبويب مناسب وأشكل عليه الثالث أنه قد يوجد في بعض النسخ دون بعض النسخ نعم وقد وقع البخاري كما ذكرت ذلك مرات كان ذلك مرات قال ابن حجر ومعناه أن هذا الجليل القدر الذي تضله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه بل ماذا قال لا ينبغي أن يبكى عليه بل يفرح له بما صار إليه من ماذا من الثواب والجزاء العظيم ما وجه الدلالة من الحديث ورسول الله ماذا صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ما وجه الدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لجابر على بكائه ولم ينكر عليه ثم ذكر حديث ابن عباس قالت ماتت زينب بنت رسوله وسلم فبكت النساء الحديث رواه أحمد في سنده ضعف الحديث في سنده ضعف ثم ذكر عن ابن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة أي ضعف شكوى له فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود في رواية فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه وجده في غشية يعني في غشية في غاشية قيل أهل في محل أهله وقيل الذين يغشونه ماذا الذين يغشونه للخدمة وقيل معناه في غشية أي كرب أي في في كرب قال فقد فقال قد قضى يعني مات فقال لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا ماذا من فعله بكائه صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاءه بكوا استنانا به صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسمعون يعني للبكاء إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم يعني بهذا أخرجه البخاري باب البكاء عند المريض وتمامه وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا يعني البكاء ويرمي بالحجارة ويحفي بالتراب حديث الباب دليل على ماذا هذا الحديث على جواز ماذا البكاء وقد تبت ذلك ماذا من فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره فقد فعله وأقر أصحابه عليه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مد بكاء المدوم وهو ماذا البكاء الذي ماذا يكون بصوت عال قال ولكن يعذب بهذا وأشار الى. لسانه أو يرحم في الحديث فوائد استحباب عياده المريض وجواز عياده المريض للجمع فإن النبي معه كان جمع وعيادة الفاضل ماذا للمفضول جيد وعيادة الإمام والقاضي والعالم وأتباعه لصاحبهم ودليل على جواز البكاء والحزن لذين لا قدرة للمصاب ماذا على دفعهما فقد لا يستطيع لسان ان يدفع هذا البكاء ثم ذكر حديث اسامه بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت اليه إحدى بناته تدعوه وتخبره ان صبيا لها في الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع اليها قد مر معنا الحديث فاخبرها مر معنا ايه بالتعزيه ان هذا من افضل ما يعزى به فاخبرها بماذا ان لله ما اخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فالتصبر ولتحتسب فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم فعاد الرسول يعني رسول رسول الله فقال إنها أقسمت لتأتينها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل قال فانطلقت معهم أسامة رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع يعني صوت وحشرجة كصوت ماذا الماء إذا ألقي في القربة البالية كأنها في شنة يعني القربة القديمة البالية ففاضت عيناه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانظر وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه وجل استدلال به بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وماذا وقوله لسعد إن هذه رحمه فعد دمع العين من أي شيء من الرحمة وعد البكاء الذي لم يصحبه صوت ماذا من الرحمة المحمودة وعن عائشة ومعناه معنى الحديث أن سعد ظن أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فذكره فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فذكره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودم ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بالندب وماذا والنياح كما سياتي ثم ذكر حديث عائشة أن سعد بن معاذ لما مات حضره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فقالت هو الذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر وبكاء من بكاء عمر وأنا في حجرتي رواه أحمد وأخرجه أحمد بطوله وفي الحديث شيء صحيح وآخر ضعيف وجه الاستدلال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما على البكاء وعدم إنكاره عليهما مع أنه حصل منهما ما زاد على الدمع العين فإنها تقول عائشة وهي في حجرتها ماذا تقول وإني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر معناه أن البكاء كان بصوت فيه ماذا فيه من يسمعه يعني عالم يسير ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من بني عبد الأشهل يبكين على حلكاهن. عند ابن ماجه يوم أحد فقال فقال لكن حمزة لا بواكية له فهو دليل على جواز مجرد البكاء لماذا؟ لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للبكاء الذي وقع ممن؟ من نساء بني عبد الأشهل وكذلك قوله لكن حمزة لا بواكية له ما معناه؟ يعني وإن بكينه فإنه ماذا؟ لا باكية ماذا؟ توازي فضله وقدره رضي الله عنه فجئنا نساء الانصار فبكينا على حمزه عنده فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحكن انتن ها هنا تبكين حتى الان مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم ما, هو ما ظاهر الحديث المنع من البكاء مطلقا فالان بدأ المؤلف ينتقل الى الحديث التي فيها ماذا النهي عن البكاء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 فإذا وجب الميت يعني دخل القبر أو دخل القبر فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قالوا الموت فهو ماذا قيل ماذا البكاء اذا البكاء كله وقع قبل أن يموت وفسر النبي هنا إذا وجب بماذا الوجوب هو ماذا بالموت ومن تفسيراته كذلك أنه بمعنى دخوله القبر لو بكوا بعد على أنه كان البكاء بعد بعد موته والحديث رواه ابو داود والنسائي وإسناده صحيح طيب لنقرأ الأحاديث التي تأتي لأن فيها إشارة البكاء الممنوع ثم نرجع إلى شرح هذه الأحاديث نعم الباب الذي يلي شيء إذن ما تقدم الأحاديث السابقة هو دليل على جواز البكاء ولو برفع ماذا ولو بشيء من الصوت لكن ليس فيه ماذا البكاء الذي معه رفع الصوت رفعا ظاهرا أو فيه شيء من النياحة والند نعم تكملشي. قال رحمه الله باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ونحوه والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت قال عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال انا بريء من, من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقه والشاقه وعن المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه من نيح عليه يعذب بمن نيح عليه وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله وعن عائشة قالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه متفق على هذه الأحاديث وليحمد ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره مانيح عليه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 وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسباه جبذ الميت وقيل له أنت, عضد أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسبها رواه أحمد وفي لفظ ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجبلاه ومسعداه أو نحو ذلك إلا أُكِّل به ملكان يلهزانه كذا كنت رواه الترمذي وعن النعمال بن بشير قال أمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك فلما مات لم تبكي عليه رواه البخاري وعن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء على يتغشاه الكرب فقالت فاطمة كرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري وعن أنس أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه رواه أحمد صلى الله عليه في حديث ابن عمر وجابر ابن عتيق الذي في آخر الباب السابق الدليل على النهي عن ماذا؟ عن البكاء فلا تبكي النباكية النهي عن البكاء الذي يصحبه ماذا شيء مما حرمه الشرع لما قلنا أن البكاء الذي ليس فيه ماذا نياحة ولا ندب ولا رفع صوت ظاهر أنه ماذا أنه جائز وأن دمع العين ماذا إنما هو رحمة وفضيلة لأن النبي صلى الله قال إنما يرحم الله من عباده الرحمة لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام لما فاضت ماذا روحه سيشكل كيف الجمع بينما ثبت من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء أصحابه ونحي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبكين على هالك بعد اليوم ولا تبكين فإذا وجبت فلا تبكين باكية قال قالوا وما الوجوب قال الموت يشكل هذا كذلك مع الأحاديث التي فيها أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ففي حديث نترك الحديث الأولى في حديث المغيرة من شعبه قال سمعت رسول الله يقول إنه ماذا ينح عليه يعذب بما نح عليه أي بكي ماذا النياحة هنا ماذا اسم مصدر من ناحة المرأة إذا على الميت نوحا إذا بكت ماذا بصوت عال أو قيل كما مر معنا البكاء برنه يعني بماذا فيها نوع ماذا من تشبب ماذا بالشيء الاله التي يرن فيها الصوت جيد كنوح الحمام جيد أو بصوت فتقول وإله وحسرته وجعلها على هيئة ماذا الشيء المرتب وحسرته ثم ذكر حديث عمر طبعا هذا الحديث المغير أخرجه في البخاري في باب ما يكره من النياحة على الميت ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت صريح يعذب ببكاء الحي ظاهره ماذا ظاهره أن الميت يعذب ثم ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لم يعين أي ميت يعذب ببكاء أهله عليه ثم ذكر حديث عائشة إن الله لا يزيد الكافر عذابا إذن فالمؤمن يعذب لكن الكافر يزاد عذابا ببكاء أهله عليه متفق على هذه الأحاديث ولي أحمد ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بمانيح عليه لاحظوا معي جاءت الاحاديث مطلقة في البكاء الميت إن الميت لا ماذا يعذب ببكاء يهلي عليه هذه مطلقة ثم جاءت لا يعذب بمانيح عليه والنيح أشد من ماذا أشد من البكاء ثم جاءت بذكر الكافر واضح إذن فكيف الجمع بين هذه الأحاديث اختلف أهل العلم في تفسير هذه الأحاديث خلافاً طويلاً يصل إلى عشرة أقوى فقالت طائفة هذه الأحاديث غير صحيحة لأن عائشة ماذا أنكرتها حديث ابن عمر وحديث المغيرة وحديث عمر كلها في الصحيح عائشة قالت هذا لا يصح وإنما قصد ماذا إن الميت من الكافر فعائشة لا ترى أنها تصح في المؤمن إنما تصح في من؟ في الكافر وهي راوية حديث إن الله لا يزيد للكافر إذن هذا الجمع الأول طبعاً وهذا ضعيف لماذا ضعيف؟ لأن الصحابة أنكروا على عائشة قولها ماذا؟ بإنكارها لهذه الأحاديث وقد ماذا؟ جاء في الصحيح أن ماذا؟ أن ابن عمر حاورها ورد عليها ولم يأخذ بقولها وفي رواية أن عائشة لما سمعت حديث ابن عمر إن الميت ليعذب ببكاء أهله فقالت وحل وهلا أي ذهب وحمه إلى ذلك إنما قال النبي إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله إلا يبكون عليه الآن واحتجت بقول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى وقالت إنما قال النبي ذلك في يهودية إنما في صحيح مسلم لما قال ذلك في في يهودية إنها تعذب وهم يبكون عليها إذا هذا الوجه الأول عندما عند عائشة الوجوه الأخرى وهي سبب سبتياني بالكتاب لأني كنت ناوي أجيب الكتاب أصلا صرفت البالي الوجوه الأخرى أو الثاني مختاره الإمام البخاري رحمه الله <تصفيق> أن المراد بالبكاء النوح فنجعل إذا قلت لكم أن من الحديث ما هو مطلق فنقيد البكاء لأن الميت يعذب بكاء أهله نقيده بما نح عليه أن المراد بالبكاء هو الذي فيه نوح والمحظور منه ماذا الذي ماذا فيه نوح أما مطلق البكاء دون نوح فليس بممنوع من حجر وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء يعرف منهم من حمله على ظاهره وهو بي من قصة عمر هذا إذا يعتبر القول الثالث أنه يعذب كما من قصة عمر مع سهيب كما سيأتي في ثالث حديث هذا الباب ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت تبعوا هذا القول الرابع إذا كان قادرا على النهي ولم ينهى إذا كان الميت يعرف أن أهله قد ماذا يبكون عليه وينوحون فلم ينهاهم، فهو ماذا فهو يعذب هذا القول الرابع إذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه فلذلك بادر إلى نهي صهيب وكذلك نهي حفصة رضي الله عنها وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد يعني الغزالي وغيره طبعا غير الطبع اللي عندي الخامس ولا الرابع الآن الرابع أن الميت الذي يعذب إذا أوصى بذلك أنه إذا أوصى بذلك ما اذا اوصى اهله بذلك به قال المزني وابراهيم الحربي وآخرون من الشافعية حتى قال ابو الليث السمرقندي الحنفي إنه قول عامه أهل العلم وذاك استشهد بقول طرفه بن العبد اذا مت فنعييني بما انا اهله وشقي علي الجيبه يا ابنه ماذا يا ابنه معبدي فكان من عادتهم ماذا ان يوصون ذويهم بماذا بالنياح فمن أوصى هو الذي يعذب الميت ببكاء أهله عليه الذي يليه القول الذي يليه أنه لمن أحمل نحي أهله عنه وقد ذكرناه لا؟ نعم. قيل بنظير ما يبكي أهله بهذا هذا معنى قوله يعذب ببكاء أهله أي بنظير ما يبكيه أهله به وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه غالباً تكون من الأمور المنهيه يعني اللي يذكرون فيها مزاياه وفضائله يعذب بماذا؟ بقدر ما ذكروه، وهذا اختيار ابن حزم وطائفة قال ابن حزم فصح أن البكاء الذي يعذب بالإنسان ما كان منه باللسان إذ يندبونه برئاسته التي جار فيها وشجاعته وجوده وهكذا وقال الإسماعيل كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل مجتهد على حسب ما قدر له ومن أحسن ما حضراني وجه لم أرهم ذكروا وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون وكان أحدهم إذا مات, مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به لأن الميت يندب بأحسن أفعاله وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحق العذاب عليها الذي يليه معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به كما في حديث أحمد الذي قرانا يبقى القول الأخير أو الشيخ الإسلام تيم ذكره هنا وأشار إلى أنه اختياره رحمه الله يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ليس العذاب والتألم نوع من العذاب المعنوي واضح انتم انتبعتم دي كلام الشيخ الحجر يقول معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيره وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المتاخرين واستشهدوا له بحديث قيله بنت مخرمة قالت قلت يا رسول الله قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة ثم صابت الحمى فمات ونزل علي البكاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايغرب احدكم اي صاحبه صويحبه في الدنيا معروفه واذا ما استرجع هو الذي نفس محمد بيده ان احدكم لا يبكي ويستعبر اليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم قال وهذا حديث طويل من حديث طرف من حديث طويل حسن الاسناد واضح الأقوال يا أخوة يعني قد يقال إن الأقوى الأقو الأقوى ما هو الستة والسبعة أنا ما جدت مكان في كتاب، فكنت أجيب فتح الباري كنت مرتبها ال الأقوى في ظنكم أنه أنه إذا أوصى به أن هذا لا شك يعذب صراحه كذلك أنه لا يبعد أن يكون البكاء بمعنى التعذاب بمعنى التألم أنه يتألم في قبره أنه يتألم لكن أي بكاء هو البكاء الممنوع الذي فيه نياحة وماذا وصوت أما البكاء الطبيعي الذي يغلب البشر ويقع جبلة كبكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر وأمر مع بصوت يسير فإنه ليس من البكاء المنهي عنه نعود إلى حديث الباب إذن فحديث جابر الاخير بن عتيك هو دليل لمن دليل لمن ماذا رأى عدم جواز البكاء على الميت إذا مات وأنه يجوز البكاء عليه على حال احتضاره ولكن نقيده بماذا فلا تبكي النباكية يعني النهي عن البكاء الذي يصاحبه النوح والندب الذي حرمه الشر باب النهي عن النياحه ما النياحة النياحة كما ذكرنا هي البكاء برنه بصوت وترنيم يا ماذا ترنيم وتطريب والندب تعداد محاسن الميت وخمش الوجه جرحها بالأظفار ونشر الشعر فرد الشعر اذا مات البيت بعدما كان ملبدا ونحوه من سفع الخد ونفش وشق الجيب ونفش الشعر وشق الجيب والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت هل ذكر بعض الصفات في الميت هل هي من الندب والنياحة لما قالت فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال أبو بكر وصفياء وخالد قال المؤلف الرخصة في يسير الكلام من صفة الميت التي ماذا هي فيه على وجه ماذا الحقيقة ثم ذكر حديث اذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعر وبيان ما يجوز من النذ من الكلام اليسير في مدح الميت وماذا ونعيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود في لفظ البخاري لطم الخدود كذلك وفي لفظ مسلم أو وليس هنا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب في مسلم أو شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية لماذا خص الخدود؟ لأنها الغالب هي التي تضرب وخصها بذلك ودعا بدعوى الجاهلية من النياحة وسيأتي الكلام عن دعوة الجاهلية من قولهم واجب الله وسيده سيأتي أخرجه البخاري في باب ليس منا من شق الجيوب وباب ما ينهى من الويل ودعوة الجاهلية عند المصيبة وباب ليس منا من ضرب الخدود وقد أفرد البخاري كل واحد بباب لماذا؟ لماذا أفرد البخاري كل واحد بباب؟ ليش البخاري ما جابها كل باب واحد معنا الحديث واحد قال باب كذا وباب كذا كما ذكرنا يعني لأجل ألا يتصور أحد أن النهي إنما يقع عنها باجتماعها واضح فكانه قد يفهم الفاهم أن المنهي عنه ليس منا إذا ماذا كما قال النبي ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بجهوى الجيوب فالمنهي أن يجمع بينها لما افردها البخاري أراد أن يبين ماذا أن كل واحدة منها منهي عنها ولذلك رواية مسلم صريحة لما قال من ضرب الخدود أو شق الجيوب نعم. قال رحمه الله ابن المنير فرد ف فرد هنا القدر من الترجمة ليشعر بأن النفي الذي حصل فيه التبرء يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها ليس منا ما معنى يتكرر كثير هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أي من فعل هذه الفعلة فإن كانت هذه الفعلة شركا أو كفرا فهذا معناها ليس, ليس من ديننا وإن كانت الفعلة غير شركية أو كفرية في المعنى أو غير مخرجة من الإسلام في المعنى ليس من أهلي سنتنا وطريقتنا. فقول النبي من غشنا فليس منا يعني بمعنى ليس من أهل سنتنا وطريقتنا. نعم. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى ليس منا مثلا ها؟ هذا في ماذا نعتبر ليس منا من لم يرحم صغيرا وقَلْ كبيراً. ماذا نقول فيه؟ يعني ليس من طريقتنا. او سنتنا لا اريد النوع الثاني ليس منا من استسقى بالأنواع جيد على ماذا يحمل أنه من طلب ماذا السقيا بالنوى والنجوم أنه ماذا ليس من ماذا ليس من ديننا لان هذا امر ماذا ان يطلب النفع من غير الله عز وجل هو ماذا هو محض ماذا الشرك واضح نعم والحديث دليل على تحريم ما ذكر من ضرب الخدود ولطمها وشق الجيوب والدعى بدعوى الجاهلية وأنها من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب وأنه يجب مخالفة أهل الجاهلية وكل ما نهى عنه الشرع من أمر الجاهلية قاعدة كل ما نهى عنه الشرع من أمر الجاهلية فهو حرام كما سياتينا في الباب. ثم بدأ في حديث البكاء وعن أبي بردة قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه ماذا غشي عليه فلما أفاق من غشيته قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقه ما الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة ويقال وتقال الصالقة ومنه قول الله عز جل: سلقوكم بألسنة حداد يرفعوا أصواتهم. والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقه هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. والحديث اخرجه البخاري في باب ما ينهى من الحلق عند المصيبه هذا اين كان كان في وجع ابي موسى رضي الله وانظر في ابي موسى قال انا بريء ممن ماذا انا بريء ممن بريء منه رسول الله اكتفى قال ماذا فان رسول الله بريء وهذا من تمام من تمام البيان والتاكيد واضح يعني رحمه الله ورضي عنه حرص أن يبين صراحة بأن النبي بريء من الصالقة والحارقة والشاقة والحديث دليل على تحريم مثل هذه الأفعال لأنها مشعرة بعدم الرضا بالقضاء والقدر. وعن المغير بن شعب قال سمعت رسول الله يقول إنه من ينح عليه يعذب بما نيح عليه أخرجه البخاري في باب ما يكره من نياحة الميت قلنا نياحة للتأكيد هي ماذا؟ هي اسم مصدر من ناحة المرأة على الميت نوحة, على الميت نوحة وهي نائحة والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت على سبيل النوحي كنوح الحمام بصوت تقول فيه شيء من ماذا؟ من محاسن الميت ثم ذكر أحاديث إن الميت عذب بكاء الحي ذكرنا ما في هذه قول النبي إن الله لا يزيد الكافر مفهوم المخالفة ذكرنا وهو أن الميت المسلم يعذب بماذا؟ ببكاء من؟ ببكاء الحي ببكاء الحي طيب إذا نجز المسألة فنقول حديث الباب دليل على جواز الباب السابق وهذا الباب دليل على جواز ماذا البكاء على الميت حين احتضاره او بعد غسله والصلاة عليه او بعد, أو بعد دفنه وإن من من هي عنه من البكاء الجزع وعدم الصبر أو ما يكون مع البكاء عند الميت من رفع الصوت أو شق الجيوب أو لطم الخدود أو غيرها. وأن يحمل تعذيب الميت على أحد قولين والله وألم إن إنه يكون معنى يتألم ببكاء عليه أو فيما إذا أوصى بأن يبكى عليه أو يناح عليه ثم ذكر حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه أربع هل تم فيما عداها لا أربع ليس المراد فيه الحسر ليس المراد به الحصر وانما قصد النبي الجمع والتقسيم ليكون اقرب لضبط السامع وانتباهه وحفظه اربع في امتي من أمر الجاهليه قد ذكرنا ان القاعده كل ما كان من امر الجاهليه فهو, فهو حرام ما هي الاربع او من الاربع لا هنا هذا من اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالاحساب أي الافتخار والتعاظم على الناس والمباهات بالاباء وماثرهم وبالنفس ومفاخرها فنفخر بالأحساب إما يكون بالآباء أو بمفاخر ماذا الإنسان وما يملكه ماذا من مفاخر الحسب ما يعده الإنسان من الخصال الموجوده في كالكرم والشجاعة والفصاحة وغيرها والطعن في الأنساب الطعن العيب والوقوع في الأنساب بالقدح فيها والاستسقاء بالنجوم ومعناه طلب السقيا بالنجوم وكأنهم كانوا يسألون النجوم أن تسقيهم والنياحة وقد عرفنا النياحة وقال صلى الله عليه وسلم النائحة أي المرأة التي ماذا عملها النياحة إذا لم تتب قبل موتها قبل أجلها تقام يوم القيامة وعليها سربال والسربال سرابيلهم قميص سيربال وقمص والسرابيل القمص من قطران او قطران هكذا جيد فيه ثلاث لغات جيد قطران وقطران وماذا وقطران ودرع ودرع من جرب وهو مرض ماذا مرض جلدي فانظروا إلى انعود بالله يعني العقوبه تلبس قميص ماذا من القطراء المغلي جيد ومعه ماذا درع مليء ماذا بالجرب الذي هو ماذا مرض جلدي وهو الحكة فالمعنى أن يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي جلدها تغطية ماذا الدرع الذي يلبس والحديث دليل على مسائل تحريم التفاخر بالانساب وأن هذا من أمور الجاهلية وجعل الإسلام وجعل ميزان التفاضل وميزان ماذا الخيرية بماذا بالتقوى كما قال الله عز وجل إن اكرمكم عند الله اتقاكم ثانيا تحريم الطعن في الأنساب بذمها واحتقارها وتنقصها وصفها ونعتها بما لا يليق ثالثا تحريم السسقاء النجوم وأنه أمر من أمور الجاهلية رابعها تحريم النياحة على الميت وهو البكاء عليه بصياح وعويل وأنه من كبائر الذنوب عظم شأن التوبة وأنها تكفر ماذا؟ الذنوب فان النبي ماذا قال النائحه اذا لم تتوب قبل موتها ان المسلم قد يكون فيه شيء من خصال ماذا الجاهليه قد يكون فيه ولا يقتضي ذلك ماذا كفره مثال ما لم يصل ذلك الى حد الشرك مثال قول النبي لابي ذر كما في الصحيح انك امرؤ فيك أي فيك خسرة مع هذه الخسرة خسرة من خسات الجاهلية إلى أن يتركها نعم. سادسا وجوب مخالفة أهل الجاهلية والابتعاد عن خصالهم وأعمالهم يقول الشيخ الإسلام التيمية هذا كله يقتضي أنما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية دم لها ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الدم وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من, وذلك يقتضي المنع من شأنهم في الجمله أخيرا الحديث دليل على تعلق الناس بأمور الجاهلية وإن كانوا ماذا في الإسلام إلا أنهم يتعلقون بأمور الجاهلية هنا قول حديث بموسى ان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت عذب بكائها إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه أكاسبا يعني أنه هو الذي ماذا يعضدها ينصرها وأكاسبه الذي ماذا يأتي بالكسب لها جبذ الميت وقيله أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسبها رواه أحمد وفي هذا اللفظ ضعف أما اللفظ ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له انظروا كانوا يصفون الميت العظيم بماذا؟ بالجبل فتقول واجب له تندبه ومسنداه جيد أو نحو ذلك إلا وكل بها ملكاني هكذا كنت قلنا أن من الأقوال أن الميت يعذب ببكاء أهلي يعني ماذا بزجر الملائكة له هكذا كنت رواه التلمذي وابن ماجه والحاكم وصحه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه يعني البخاري ومسلم ثم ذكر حديث النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواح فجعلت تكتب عمر التبكي واجب له هكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك فلما مات لم تبكي عليه رضي الله عنه وهذا دليل على ماذا حرمت ماذا كذلك الندب بذكر محاسن الميت وعلى نسقى لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة واكرب أبتاه فقال صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم يعني أنه تعز أزاء يعزي نفسه صلى الله عليه وسلم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب رب دعاه يا أبتاه جنة الفردوس معواه استشكل بعض العلماء أن هذا فيه ماذا ذكر بعض صفات الميت يا أبتاه إلى جبريل النعه فلما دفن قالت فاطمة أطابت أنفسكم أن تحتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري والحديث دليل على جواز ماذا جواز ذكر الميت بما هو متصف به إن كان معلوما فيه ذلك دون نوح أو مبالغة قال الكرماني ليس هذا من نوح الجاهلية من الكذب ورفع الصوت وغيره إنما هو ندب ندبة مباحة وقيل ان فاطمه لم يبلغها احدث النهي وقيل انه يجوز الشيء اليسير اطابت انفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب قال بعض العلماء لسان عن حال انس رضي الله عنه ولانه تخاطبوا لم تطب انفسنا لاننا ماذا قهرنا على امتثال امره في ماذا في دفنه وحثو التراب عليه رضي الله عنها وارضاها ثم ذكر حديث أنس أن بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينه ووضع يديه على صدغيه وقال ونبيا هو خليلا هو رواه أحمد والحديث فيه ضعف والحديث فيه ضعف نعم يركلانه جيد يضربانه واللهز الضرب على أطراف. ذلك أنس رضي الله عنه يقول لم لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاءت المدينة ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أظلمت المدينة ولذا جعل بعض علماء جوازا يخص النبي بذلك بما قيل. وأن هذا جائز في حقه دون غد غيره لما له من عظيم المكان وشريف القدر صلى الله عليه وسلم صلوات الله والسلام عليه نعم الباب الذي يلي في سؤالها لا اذا كان من باب دعوه الناس للتاسي والاقتداء لا بس مثلا يؤخذ من شيء من يعني معالم الخير والهدى التي يقتدى بها لا بأس فقصص القصص هذا من قصص القصص لا. لكن لا يكون على سبيل ماذا النعي أو النياحة يعني مثلا يوقف على قبله ويقول هذا فلان كان كذا وقد يقال هذا من النحي والنياحة ايش رايكم او حتى رفعته رفعته ايش لا أو المراد المعركة رفعه المعركة ها؟ رفع يعني, رفع يعني حتى رفع من الأرض حتى رفعه من الأرض في رواية حتى رفع هكذا في البخاري حتى رفع حتى رفع نعم باب الذي قال رحمه الله باب الكف عن ذكر مساوي الأموات قال رحمه الله عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب العلماء الأموات العلماء في ابن القيم في كتاب الروح وغيره شيخ السلام تيمية في الفتاوى أطالوا الكلام على تأويل أحاديث اللي قطلنا فيها هل الميت أذبوا ببكاء أهله والحقيقة يعني هذا الخلاف جيد لأن في تطبيق لبعض القواعد الأصولية تطبيق لبعض القواعد هل هذا من تقييد المطلق وهل هذا من بيان المجمل واضح في تطبيق لبعض القواعد الأصولية وأحسن من تكلم عنه ابن القيم رحمه الله كذلك في كتاب الروح نعم. ابن القيم تميز بحسن التعليفات كتبه فيها يعني بديع من التعريف. يعني أقرأ مثال زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. يسمونه بعض العمال هدي النبوي أحسن منقيم وابتدع في ماذا منهجا في بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أحواله وحياته صلى الله عليه وسلم ساق السيرة بطريقة فريدة. وذاك هذا كتاب كتاب قيم جاء في كتاب الروح وأبدأ تعلق تكلم في كل ما ماذا ما يتعلق بمسائل الروح وما يكون في القلب. جاء في كتابه حادي الرواية تكلم في كل ما يتعلق بالجنة والخاتمة وختام الإنسان جاء في كتاب عدة الصابرين وتذك وتكلم عن كل ما ماذا يستوجب مقام الصبر والشكر وهكذا فهو من من أحسن رحمه الله في ماذا تأليفه وأحسب أن من يقرأ تأليفه من قيم ينتفع بها كثيرا لأنه كثير من المسائل التي يعرض يحق يعرضها يحقق فيها القول ولذا مما يتميز به زاد المعاد سهولته إلا أنه يأتي في بعض الأحيان ويستطرد ابن القيم فقد يأتي في المسألة في سبع ثمان صفحات على خلاف عادته لكنه في الغالب يستطرد استطرادا حميدا مع أنه لم يكن رحمه الله معه إلا نزر يسير من الكتب وإنما ألفه رحمه الله في رحلة الحج وانظر أثر هذا الكتاب العظيم ونوص حقيقة بقراءه هذا الكتاب زاد المعاد يعني كتاب عظيم جمع الشمائل النبي وخصائصه صلى الله وهديه في يومه وليلته وفي عباداته وفي تعامله صلوات الله وسلامه عليه والطب كتاب الطب النبوي من مأخذهم من زاد, زاد المعاد قال الله رحمه الله قال رحمه الله باب الكف عن ذكر مساوي الأموات قال عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه أحمد والبخاري والنسائي عن ابن عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب أمواتنا فتأذى أحياءنا رواه أحمد والنسائي باب الكف عن ذكر مساوي لأموات عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين وجوب الكف عن ذكر ماذا مساوي الميت ولاحظوا الأموات هنا لم يذكر المسلم والكافر وأجعلها ماذا مطلقة وذكر حديث قال, قال قالت قال رسول الله لا تسبوا الأموات نهي وأصل النهي التحريم هنا فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه أحمد والبخاري والنسائي وأخرجه البخاري في كتاب باب ما ينهى عن سب الأموات وأخرجه النسائي النهي عن سب الأموات انظروا فقه البخاري وفقه النسائي البخاري ماذا يقول انا دائما يطول عجبي من تبويبات البخاري والنسائي وبالذات البخاري البخاري يقول باب ما ينهى عنه من ماذا من سب الأموات يعني بعض ما ينهى ليس كله منهي والنسائي يقول النهي عن سب الأموات ثم ياتي الباب بعده في باب ما ما يجوز من ماذا من ذكر الاموات فتنفق هؤلاء العلماء رحمهم الله كأنه يقول لك اعلم أن هنا أن سب الأموات من هنا. لكن هناك ماذا نوع من ذكر ماذا يجوز أن به الميت؟ والحديث رواه البخاري. ثم ذكر حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. والحديث رواه أحمد والنسيء. واسناده فيه ضع فيه عبد الأعلى ضعيف وجاء عند الترمذي بسند صحيح النور الباني عن المغيرة بن شعبة. لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء إذا الذي صح هو حديث المغير ابن شعب وليس حديث ابن عباس وعند الحاكم والبيهقي بساد صحة الحاكم وفقه الذهبي لا تؤذي مسلما بشتم كافر لا تؤذي مسلما بشتم كافر سنبينه كيف الج... إذن حديث الباب دين على ماذا؟ على النهي عن سب النهي عن سب ماذا؟ الأموات الأموات هنا في الحديث لا تسب الأموات قال بعض العلماء ما هو عام في كل ميت مسلما كان أو كافرا وقال بعضهم الأولى أن تكون ألف الأموات ماذا؟ الأهدية أي أموات المسلمين كيف الجمع بين أحاديث الباب؟ طبعا قبل هذا الحديث دليل على النهي عن سبي الأموات ما الحكمة من أنه ذكرها النبي ماذا؟ أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا من خير والشرف فلا ينفع سبهم الثاني أن سبهم قد يفضي إلى إذا الأحياء من أقاربهم أن سب الأموات قد يكون من الغيبة فكيف الجمع بين احاديث الباب وبين حديث البخاري عن أنس قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت قال هذه اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في أرضه الجواب على هذا الجمع لعل الذين أثنوا عليه شرا كان مشهورا بفسقه وفساده فيخشى أن يقتدى بشره فيكون ذلك من باب ماذا التحذير منه التحذير منه ماذا ومن باب ماذا التشهير بفسقه قال البيهقي وكأن الذي أثنوا عليه شرا كان معلنا بشره فأراد النبي صلى الله عليه وسلم زجر أمثاله عن شرورهم وعن إطالة الألسنة في أنفسهم فقال ما قال والله أعلم وفي هذا جمع بين الأخبار واضح لكن أصل أنك إن علمت أن الحي يتادى من سب الميت فلا يسب لاجل أن لا تؤذي الحي لكن إذا كان سب الميت من الكفار ولا يؤذي الحي جاز ذلك ما الدليل سنت تبت يد أبي لهب وتب هذه ماذا من أعظم ما ديا ماذا في ذم أبي أبي لهب وباقيه ماذا تتلى إلى يوم القيامة نعم شيخ من علماء من ذهب إلى أن هذه الحديث مختصة بالمسلمين وليست ماذا وليست بالكفار كما قلنا أن الأهل هنا آل عهديه نعم إذن فأموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم شرط ألا يكون في ذلك إذاء للحي المسلم من قرابته فإن كان الكافر مؤذيا للمسلمين قد حاربهم واذاهم ونصر عليهم فلا بأس بسبه وأما الميت المسلم فلا يجوز سبه وامتهانه لأن حرمة الميت كحرمه الحي وقد يكون هذا من الغيبة ويستثنى من ذلك ما إذا كان فاسقا مجاهرا بفسقه اضر بالمسلمين أو صاحب بدعة ظهر بها وظاهر وتمت مصلحة الرادحة في سبّه. نعم. طيب باب الذي لنا. والأصل أن الميت قد أفضى إلى ما فقدم فلا يسب. هذا أصل بالذات أموات المسلمين الأحياء. نعم. من من الأموات. قد يكون لحقه ظلم أو ضرر قد يحصل هذا الأصل أن يعرض عن السب مدام مسلم إنهم قد يؤذي الحي ولأنه أفضل إلى ما قدم لا فائدة من سب معنى أفضل إلى ما قدم إن خيرا فخير وإن شرم في شر يفيد في ماذا سبه شيئا لن ينفع سبه شيئا هو المسلم عفيف اللسان يبين الحق في ذلك وأن هؤلاء قد يعني ابتدعوا بدعا تخالف دين الله يبين ذلك وليس هذا من السب بيان الحق والنصح دين الله وبيان المعتقد الصحيح والتوحيد الخالص ليس في أي سب لأحد نعم نعم قال رحمه الله باب السحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها قال عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه الترمذي وصححة وعن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته والسأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت رواه الجماعة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وعن عبد الله بن أبي مريكه أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلتي فقالت من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها أليس كان نهى, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور قالت نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها رواه الأثرم في سننه وعن به هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون رواه أحمد ومسلم والنسائي ولي أحمد من حديث عائشة مثله وزاد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عندك للاحقون ولاحقون؟ ولا لا في نستخف فيها لاحق، وفيه مستبناح. طيب، باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين ماذا؟ أن زيارة القبور للرجال مستحبة، وأنها للنساء مكرها وبيان ما يشرع يقال عند زيارة القبور أو المقابر. ثم ذكر حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه الترمذي وصححه والحديث خرجه بهذا اللفظ ابن حبان وصحاب الملقن وأصله في مسلم الحديث كنت لكن بلفظ آخر كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدلكم الحديث وقد اختارت تلميذ هذا اللفظ وأعرض عن لفظ مسلم لماذا؟ لأن فيه زيادة فقد أذن لمحمد في زيارة ماذا؟ أذن أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ثم ذكر حديث أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه بالأبواء فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستعذنته في أن أزورها قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت رواه الجماعة يعني السبعة وعند البزار والحاكم زار النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قبر أمه هذا إضافة في ألف مقنع فلم يرى باكيا أكثر من يومئذ من تأثره صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا زار النبي قبر أمه كما ذكرنا قبر أمه كان بالأبواء في المدينة قيل بكى على ما فاتها من الإدراكه والإيمان به وقيل بكى على ما يصيبها وقيل بكى بكى ماذا الجبلة والطبيعة الذي هو الحنان ماذا حنان الابن إلى, إلى أمه وابكى من حوله صلى الله عليه وسلم فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم ياذل لي وهذا صريح في ماذا؟ في عدم جواز استغفار المشركين كما قال الله عز وجل لنبيه ماذا؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا, إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قال واستذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فهو دليل على جواز زيارة ماذا؟ دليل على جواز زيارتي ماذا قبر الكافر جيد فأذن لي فزور القبور فزور القبور فإنها تذكر الموت ثم ذكر حديث به أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والحديث رواه احمد وابن ماجه والترمذي والصحه وأخرجه الحاكم وصححه ابن حبان والطيالسي والبيهقي وصح ابن ملقم وقال البصير اسناده حديث حسان ثابت صحيح ورجاله ثقات حسنه الألباني لكن حديث لعن الرسول الله زائرات القبور ضعيف ولذلك اعرض عنه المؤلف وهو مروي عند بعض اصحاب السنن واحمد وصححه وجماعه العلماء لكن الاكثر على ضعفه وانما الصحيح صيغه المبالغه زوارات القبور زوارات القبور المكثرات من الزياره المبالغات هي صيغه مبالغه نحسنت الشيخ وتذكروا مرة معنا لعن رسول الله الزائرات القبور تعلقنا عليه في باب النهي عن اتخاذ المساجد ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي مليكة أن عايشة أقبلت ذات يوم إذن هذا الحديثين الأولين دين على ماذا على جواز زيارة القبور مطلقا لم يذكر فيها النساء ولا الرجال ثم جاء ليقول دون النساء فبين دليل النهي عن زيارة القبور للنساء ثم ذكر حديث عبد الله بن نبي مليكة التابعي أن عايشة قبلت ذات يوم من المقابر. فقلت لها يا أم المؤمنين من أين قبلت قات من قبري أخي عبد الرحمن فقالت, فقالت فقلت لها أليس قد نهي عن ذلك إنها رسول الله عن ذلك عن زيارة القبور قالت نعم قالت كان نهي عن زيارة القبور أو نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها رواه الاثرم في سننه وخرجه ابن ماجه والبزار وأبو يعلى والطبراني والحاكم مصححه والباق الذهبي واستدل به من قال ان النحية في زيارة القبور للنساء ماذا منسوخ فهو دليل الزواج زيارة النساء القبور وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه أتى المقبرة فقال السلام عليكم هنا يذكر الصيغة السلام عليكم دار قوم سنأتي لها إذا أحاديث الباب دليل على مسائل أولا أن زيارة القبور في أول الإسلام كانت ممنوعة منهي عنها وكان منهيا عنها ويدل له كنت نهيتكم عن زيارة القبور وقيل الحكمة خشية أن تكون زيارتها سبب في التعلق بالأموات والتعلق بأهل القبور لأنهم كانوا حديث عهد بماذا بإسلام ثانيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور أمر بعد حضر منع حضر ثم أمر صلى الله عليه وسلم وعند أهل الأصول أن الأمر بعد الحضري ماذا إما أن يدل على الهباحة أو يدل على الندب أو يدل أحسنتي شيخ على ما كان عليه أحسن الله إليك وهذا اختيار شيخ الإسلام يدل على ما كان عليه نضرب أمثلة على هذه القاعدة الأمر بعد الحضر مثال هالك كنت نهايتك عن زيارة قبر على فزورة مثال آخر يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاه من يوم جمعة فاسعوا ذكر الله وذروا البيع ثم فإذا قبلت الصلاة فانتشروا هنا أمر بعد حضر فما مفاده الثالث وإذا حللتم فاستادوا كانوا ممنوعين ماذا غير محل الصيد وأنتم حرم ثم قال الله وإذا حللتم فهو أمر ماذا يعطي صيغة أمر لكنه بعد ماذا نهي أو بعد حضر فالعلماء فيه ثلاثه أقوى مشهور اما أن يدل على الإباحة أو يدل على الاستحباب أو يدل على ما كان عليه قبل فالله عز وجل في الجمعة ماذا كان حكم البيع قبل النداء مباح ثم قال فسعوا فانتشروا في الأرض جيد وابتقوا من فضل الله فهو دليل على أي شيء فهو دليل على جواز البيع والشراء والانتشار في الأرض طيب وإذا حللتم فاستادوا ما حكم الصيد قبل الإحرام مباح إذن فهو حكم بعد ماذا مباح بعضهم يقول استحباب الحديث الباب كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألف الزياره ما حكم الزياره قبل هل كانت مشروعه لم ن... لا نجد دله دل على مشروعيتها واضح والأصل فيها ايباح وهذا يقوي قول من قال ان الاصل في قاعده الحظر بعد الحظر الامر بعد الحظر هو الاباحه واضح واقوى قول شيخ الاسلام واختيار بعض الاصوليين انه ماذا ان الامر بعد الحظر يفيد ما كان عليه قبل الحظر فالأكثر من العلماء على أن زيارة القبور مباح للرجال مستحبة، وقد قال النووي وجمع على أن زيارتها سنة لهم للرجال، واختلفوا وقال واختلف أصحابنا للنساء ما حكمها للنساء والسنناتي. ثالثا أن زيارة القبور للنساء حديث الباب تدل على أن زيارة القبور للنساء محرمة في قوله لعن الله زوارات، وعارضه أحاديث الإباحة. وإذا اختلف العلماء في هذه المسألة خلافا طويلا فحديث أبي دي هريرة دليل على حرمة زيارة النساء للقبور وقد اختلف في العلماء في هذه المسألة خمسة أقوال مشهورة وقد سألني أحد أخوة ماذا؟ هذا جوابها ما حكم زيارة النساء للمقابر القول الأول أن زيارة قبور للنساء ماذا؟ حرام؟ وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية واختاره ابن القيم وابن تيمية وانتصر له وابن القيم وابن حجر الهيتمي ورجحه ابن عثيمين بل قال الشيخ ابن عثيمين إنها من كبائر الذنوب استدلوا بحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس لعن زائرات القبور والحديث أخرجه الخمسة كما ذكرنا وخرجه البيقي وهو حديث ضيف وإن من المختصحيح زوار هذا القول القول الثاني أن زيارة القبور زيارة النساء للمقابل مكروها والكراهه للتنزيه وهو المشهور من المذاهب الأربعة وهو قول إسحاق بن راهوي واحتجوا بأي حديث بحديث لم يذكرها الإمام معنا كثيرا بحديث أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا والحديث في مسلم في المتفق عليه قال القرطبي ظاهر سياقي أم عطية أن النهي نحي تنزيه وبه قال جمهور أهل العلم قال ابن حجر ولم يعزم علينا أي ولم يؤكد علينا في المنعي كما أكد علينا في غيره من المنهيات فكأنها قالت كلها لنا اتباع الجنائز من غير تحريم القول الثالث أنها مباحة للنساء وهو الأصح عند الحنفية وجزم به بعض الشافعية وهي رواية عن أحمد قال الحافظ من أحجر وهو قول الأكثر ومحله ما إذا أمنت الفتنة واستدل بحديث بريدة أي حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور هنا قاعدة ثانية هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم العام يدخل فيه الرجال والنساء هذا للنساء للرجال الصحيح أن الخطاب ماذا عام يدخل فيه الرجال والنساء أن الخطاب عام للرجال والنساء فيدخل فيه النساء كذلك واستدل بحديث تقدم معنا أحسنتي شيخ حديث أنس لما مر النبي على المرأة التي كانت عند قبر فقال لها اتقل لها واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فقالوا إنه رسول الله فجاءته ولم تجد بوابين فقالت يا رسول الله ما علمت أنك رسول الله قال إنما الصبر عند المصابة الأولى أين وجه الستدلال أقرها النبي على الجلوس ماذا؟ على القبر ولم ينكر عليها بل قال لها إصبري كذلك من الأدلة حديث عائشة ولم يذكره الإمام رحمه الله وهو حديث لطيف قصة مشهورة في حديث عائشة حدثنا ابن جرير يقول حجاج محمد قال اخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمه بن مطيب انه قال يوما الا احدثكم عني وعن امي قال فظنننا انه يريد امه التي ولدته قال قالت عائشه الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فهو سيحدث عن امه ام المؤمنين عائشه قلنا بلى قالت عائشه الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قال قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلبه وضع رداءه وخلعنا عليه فوضعهما عند رجلي وبسط طرف إزاره على فراشه فالطجة فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا يعني ماذا قليلا نطيف لأن لا ينبهها وفتح الباب فخرج ثم اجافه رويدا أغلقه جيد رويدا لأن لا يقضها ويخرج يخرج عنها لفربما ماذا انفرادها كما قال نوي الحقها وحشة في ظلم الليل فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقي فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم حرف فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فاحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أني اتجعت فدخل فقال ما لك يا عائشو حشية الرابيه يعني ماذا صوتك محشرج صلى الله عليه وسلم المعنى يا عائشو هذه على ماذا على جواز الترخيم الأسماء يا فاطم وإن كان إن لم يودي وقد وقع عليك الحشى معناه الرب والتهيج الذي يعرض للمسجع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره قالت قلت لا شيء قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بابي أنت وأمي فأخبرته إنه ماذا غيرتها قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهده اوجعتني يعني ضربة ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدتي فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون هذا لم يذكر ماذا؟ الامام بتمامه لم يذكر الإمام بتمامه يعني ذكر شيء منه في لف السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله قال الإمام النووي في استحباب هذا القول زائل القبور وفي ترجح لقول من قال في قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أن معنى أهل دار قوم مؤمنين وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد ثم قال وفيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور وفيه خلاف للعلماء وفيها خلاف للعلماء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها تحريمها عليهم لحديث لعن الله زوارات القبور والثاني يكره والثالث يباح ويستدل له بهذا الحديث وبحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء المثل الصحيح المختار في الأصول ويرحمه الله في شرحه يوجز إجازة لطيفة وإذا قراءة الشرح نافعة ومفيدة إذا هذا الحديث دليل على ماذا دليل على جواز زيارة النساء القبور لأنه لو كان منكرا لما قال, ماذا قال لها النبي لما قال لقال لها يا عيشة إنه لا يجوز للمرأة زيارة ماذا القبور إذا والله أعلم القول الصحيح هو إباحة زيارة المرأة للمقابر تدل عليه أكثر الأحادي طيب كيف يجاب على لعن زوارات المكثرات، المبالغات التي يترددون بشرط أن ماذا أن تؤمن الفتنة، وأن لا تتأثر المرأة مثلاً بالوكاء أو النياح أو الجزع أو الخوف أو غيره لا. طيب، ما ذكرنا في حديث بوريره وحديث بوريدة كما ذكرنا هو الدعاء الذي يشرع أن يقال عند زيارة المقابر، عند زيارة القبور. طيب تبقى المسألة الأخيرة في الباب. هل هو يقال هذا الدعاء عند دخول المقبرة أم عند المرور بها من علماء من قال لا يقال هذا إلا عند الوقوف على القبر أو عند دخول المقبرة المسورة مثلا ولا يقال عند المرور بها والصحيح أنه إذا قاربها أنه ماذا أنه يقول أنه يقول, أنه يقول هنا أي حتى ولو كان قريبا من عند بابها أو مر بها فإنه شرع يقول لا لأنه دعاء دعاء للمؤمنين فيها العباب الأخرين نختم به. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أو عبد الله بن أبي بعدما دفن نف فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا. وفي رواية أت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كس عباسا قميصا قال سفيان فير فيروون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع رواه البخاري وعن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن جابر قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة رواه البخاري والنسائي ولمالك في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مات بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها ولسعيد في سننه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفن ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه باب الأخير في باب السالس عشر في باب الجناز باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح عقد المؤلف هذا الباب ليبين جواز نقل الميت وجواز النبش ماذا القبر لغرض صحيح سنذكره ثم ذكر حديث جابر قال أتين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله وسلم عبد الله ابن أبى بعدما دفن فأخرجه يعني من قبله فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا في الرواية الأخرى فنفث فيه الحديث الذي يليه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه لماذا أتى بالرواية الأخرى أتى بها لضيف لفظة بعدما أدخل حفرته يعني ظاهره هل تم الدفن واضح الشكال أو أنه دفن وقد ماذا حثي عليه التراب الرواية الأولى تفيد دفن حثي عليه التراب والثانية تُفيد أنه بعدما أدخله ماذا حفرتهُ أي لحده فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصه فالله أعلم الراوي يقول وكان كسى عباس بن عبد المطلب قميصا قال سفيان فيرون أن النبي ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع في العباس رواهما البخاري حديث خرجه البخاري في باب الكسوة للأسارة ولفظه لما كان يوم بدر أتي بأسارة بدر وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب البخاري ولو أن الإمام أورده لكان أسرح فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا يعني بحثوا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه لأنه كان ضخما عباس وابن أبي كان ضخما فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فلذلك نزع النبي قميصه الذي ألبسه وهذا من ماذا من عظيم وفائه صلى الله عليه وسلم ولذا قال بعضهم لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم ولأحد من المؤمنين عليه ماذا وغير المؤمنين عليه فضل أو حاجة واضح فان ابن أبي أخذ النبي قميصه العباس ومع ذلك ماذا رده عليه ولله حكمة بارغة في ذلك الحديث الثاني خرجه البخاري في باب لبس القميص طيب فيرون أن النبي ألبس عبد الله قميصه قيل إن هذا مدرج من قول سفيان لكن اللفظة الاخرى تؤكد أنه ليس مدرج إلا أنه ثابت واضح فالصحيح أنه ليس بمدرج إنما هو ماذا من كلام الرواة نعم وعن جابر قال طيب على ماذا يدل الحديث ما يتعلقه بالباب يدل على جواز ماذا نبشي الميت لغرض صحيح جواز نبشي قبر الميت لغرض صحيح وعن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم أي المحال التي قتلوا بها وكانوا نقلوا إلى المدينة رواه الخمسة يحتمل ماذا يحتمل أمرين هل دفنوا لم يذكر بقتل أحد أن يردوا إلى مصالحه ويحتمل أنهم دفنوا ظاهره أنهم لم يدفنوا فقد نقلوا إلى المدينة فلما علم النبي ماذا أمر بهم ان يردوا إلى مصالحه فهو دليل على جواز نقل الميت قبل قبل دفنه ليس نبشه نقله ثم ذكر حديث جابر قال دفن مع أبي رجل طبعا الحديث الذي يرواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه كذلك الألباني وعن جابر قال دفن مع أبي رجل من هو الرجل عمرو بن الجيم وحسنت فلم تطب نفسي حتى أخرجته في قبر على حدة رواه البخاري والنساء اخرجه البخاري باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله فذكر هذا وفي لفظ أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبر قال ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته فإذا هو ماذا كيوم وضعته هيئته غير أذنه يعني إذا تغير في ماذا أذنه رضي الله عنه ثم ذكر حديث هذا الدليل على ماذا على جواز نفش القبر على جواز النفس القبر لغرض صحيح سياتي ولمالك في الموطى أنه سمع غير واحد يقول سعد بنبي وقاس وسعيد بنبي زيد مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بها وهذا الأثر يعني صح جمع من العلماء ولسعيد في سنة عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبر صاحبا لهم لم يغسلوا ولم يجدوا له كفنا ثم لقوا معاذ من الجبل فأخبروا فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنة ثم صلي هذا الحديث في السعيد. السعيد بن المنصور وفيه جهال الحديث الأثر لكن العلماء يحتجون به حديث الباب دليل على مسائل أولها نقل الميت قبل أن ندخل مسائل الباب الصريحة نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه ما حكمه قال النووي قال الشافعي لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار ان ينقل اليها لفضل الدفن فيها اما البغوي رحمه الله من الشافعي قال يكره نقله لانه ينافي ماذا اسير بالجنازه وذهب القاضي حسين والدارم الى انه يحرم نقله لمخالفة صريح الحديث بل ذهب بعض الشافعية أنه لو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته قال النووي وهذا هو الأصح لأن الشرع أمر بتعجيل دفنه وفي نقله تأخيره وفيه أيضا انتهاكه من وجوه وتعرضه للتغير وغير ذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا كما في الحديث كنا نحمل القتلى يوم أحد دفنهم فجاء منادي النبي فقال إن رسول الله عليه وسلم أمر أن يدفن القتلى في مضاجعهم فرددناها رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح إذا الأصل يعني أن لا ينقل إلا قد يقال إذا كان قريبا ماذا بالمقابل المدينة أو يرجع عليه أن مثلا في المسجد الحرام أو يصلي عليه في مسجد النبي ونقله يسير لا يأخذ زمانا فقد يقال بجوازي ثانياً وهي مسألة الباب ما حكم نبش القبر نبشه أي ماذا؟ ما فيه الجمهور على أنه لا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي ويجوز لسبب شرعي وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا يجوز نبش القبر مطلقاً طيب ما الأب أسباب الشرعية أول سبب إذا دفن لغير القبلة أو دفن بغير غسل أو كفن أو صلاة أبو حنيف مثل هذه المسائل يقول لا يوم بش لماذا؟ لأنه يرى أنها مثله إخراجه وقد نهي عن المثلة تمثيل به وقال الشافعي إن دفن قبل أن يصلى عليه صلي على القبر اختاروا بعض الحنابلة طيب ما المثال الثاني أو الثالث إذا وقع في القبر مال معتبر لأحد فيجوز ربش لأخذ ماذا؟ المال او اذا لحق الرابع اذا لحق القبر سيل او ماذا او نداوه تغير القبر يعني كانت منطقه ماذا نديه رطبه مثلا فيجوز ماذا نبش القبر واخراجه اذا كان فيه نبشه مصلحه تتعلق به من زياده البركه ماذا له مثاله يحمل عليه حديث ماذا نقل النبي ماذا لأسارة أحد قل لأسارة أحد طيب حديث جابر الثاني حديث جابر الأول قلنا محمول على أي شيء نقلهم قبل دفنهم لكن حديث جابر دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته أين وجه الدلالة من قد يقال هذا من فعل جابر لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم وجد دلائل الروايات الأخرى، وهي التي ذرفتها لكم، بعد فاستخرجته بعد ستة أشهر، ودفن وارد جابر متى كان؟ في السنة الثالثة في أحد، فمعناها أن ذلك كان بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حجة في إخراجه لغرض صحيح جاز، لأنهم كان مدهون ماذا في قبر هو ابن الجموع رضي الله عنه أمر في قبر واحد فأخرجه لأجل هذا الغرض الصحيح. وكذلك استدل بما روى مالك في الموطا أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن الزيد ماتا بالعقيق خارج المدينة فحمل إلى المدينة ودفنا بها وكذلك يعني ما ذكره العلماء من أسباب الشرعية دليله حديث شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفلاً ثم لقوا معاذ بن جبل الفقيه الصحابي فأخبروه فأمرهم أن يخرجوا فأخرجوا من قبله ثم غسلوا وقف وحنط ثم صلى عليه أثر معاه هو دليل على ماذا؟ دليل على جواز نبش القبر لغرض صحيح من عدم غسله وعدم ماذا؟ الصلاة عليه وتكفينه وألحق بهم بعض عدم توجيهه إلى القبلة ومن علماء كما ذكرنا أبو حنيف والشافعي يقول إذا دفن بغير السرّة يصلي على ماذا؟ على القبر وما ل إليه بعض الحنابلة نحمد الله عز وجل على تمام كتاب الجنائز والوصول إلى كتاب الزكاة وأسر الله عز وجل النزقني وإياك من العلم النافع والأمر الصالح الأسبوع القادم الذي يليه يعني نقف لأجل الإجازة ونستأذف اللي بعده وأرجو أن يكون استناف في الدورة المركزة إن شاء الله ننهي فيها كتاب الزكاة في ستة مجالس إن شاء الله إن شاء الله والله على مصروف الله يسأل عذرونا على الطالع لكن الشتاء ليل طويل نستفيد منه. يعني ما شاء الله الآن وصلنا الحديث 1530 يعني اعتبر تقريبا أكثر من 40% من الكتاب هذا يعتبر إنجاز الحمد لله نعم سمش لكن يحتاج يحتاجون الصبر الصبر الكتاب طويل يحتاج الصبر ولن يتأتى الإنسان الفائدة إلا بصبره والأبواب القادمة هي أكثر فائدة لأنها لا يصل لها طلاب العلم كثير في الدروس باب الز الزكاة والصيام والحج وما بعده من أرجو الله أن يعيدنا أن نأخذ الزكاة والصيام والحج كلها قبل رمضان إن شاء الله بإذن الله ونستأنف بعد رمضان أن يكون في البيوع إن شاء الله نعم إن شاء الله لا ما هو تبركا لكن لأجل العدد الكبير فلا, فلا بأس بس بشرط أن لا يكون في ذلك تأخير الله لأن النبي قال أسرعوا بالجنازة تذكروا مرة معنا فلو كان فيها تأخير لا يشرع نعم. وهذا رأي, رأي من؟ عائشة لكن قلنا أن معنى يعذب يتألم وقلنا ان المعنى الثاني أنه ماذا؟ إن أوصى ولذلك أكثر من العلماء على أنه يعذب عذابا حقيقيا لا يصح هذا التفسير وأن معنى يعذب بما نيح عليه فكأن يعذب ببكاء أهله مطلقة قيدتها المراد الأخرى بما نيح عليه ولذا نرجح لكم الترجيحين إما أن يكون المراد الألم يعذب يعني يتألم بما نيح بكي عليه الثاني أن يكون المراد ماذا أن يكون, ماذا؟ أن يكون المراد به ماذا؟ بما اوصى هو بالبكاء عليه فإنه يعذب بما أوصى واضح هذا هو الأقلام ولا الصحيح أن البكاء على الميت جاعز كما ذكرنا وأنه لا تزير وازرة وزرة أخرى نعم نعم شيء محمد أي صلى الله عليه وسلم أهل الفترة أنا. يعني بعض علماء يعرض في الكلام عن هذه المسألة لكن تم تحديث في مسلم لما جاء الرجل قال أين أبي قال أبي وأبوك في النار في الروايه الأخرى قال أين الحديث معروف هنا أنا ما حب تعرضها هنا تعرضنا لها في الباب كنا كن فقدناك كنا رجحنا أنه يصلي على القبر إلى ما صلي عليه إلى أمد غير معين وقيده الحنابل إلى شهر لا للبيعة مثل كما هو بعد العشاء ونتفق عليه على موعد الخميس والجمعة إن شاء الله الأصل أرجو الله أن يكون يوم 23 وعشرين أو أربعة وعشرين أو خمسة إن شاء الله في نهاية سفر سال الله يعين إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> إلا زورات بلى فالزورات ملعونات لكن الزائرات مو بحله والزوار اللي تاتي القبر دائما فلاحظ رطة الزوارة صيغة مبالغة أما ليست صيغة يعني نوجته مرة مثلا يعني لنفترض أن امرأة زارت قبر طبعا هذا الآن لا يعمل به عندنا جيد؟ لكن لو زارت قبر لا يمكن عليها كما فعلت عائشة لكن التي تكثر الزيارة وتكررها تكثر منها فهي داخلة في اللعن لا. لأن التي ستكثر ماذا إما أن يكون هذا من النياحة أو الند أو أنها ستجزع الغائب. ما الذي رجحناه في صلاه الغائب ذكرنا أربعة أقوال الراجح منها أنه إن كان لم يصل عليه فيتأكد الصلاة عليه كما في فعل النجاشي أو أقل منه أنه لو كان له ماذا صاحب علم أو فضل أو من أئمة المسلمين من ماذا عرف بالنصر والعدالة كالنجاشي فإن يصل وإن كنت أقول أمير إلى أنه ماذا؟ من لم يصل ليصل عليه. أما ما يفعله الناس الآن من تكرار الصلاة بنيتها عن, ي... عن الصلاة عن المسلمين فهذا غير مشروع نعم. يعني قيل هذا منه صلى الله عليه وسلم نوع من الوفاء ذكر هذا الشراح وذلك بعض العلماء توقف عند حكم من ذلك يعني ما الحكم ما ما ذكروا حكمة في ذلك أو حكم غير ظاهرة هذا شيء من وفائه صلى الله عليه وسلم وقيل أنه تحقيق لأنه ماذا أنه وإن فتن النبي لن ينفعه بكفره كما قال الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنت تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله أو لا وقيل هذا قبل النهي هذا قول إنه النهي وإذا قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبره نعم مات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره نعم طيب صل الله عليه وسلم الثابت في أحسن. سؤال سولجين وسئتي شرفا الحج في كتاب الحج زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبي مشروع لمن جاء المدينة ويش ويتأكد مشروعيته لمن ماذا جاء المسجد ويزار في أول ماذا دخول للمسجد أما تكراره في كل صلاة فلا يعرف ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أن ابن عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة كانوا يأتون على القبر. جيد فهكذا ورد عن عمر أنه كان يأتي فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبر أبي وقبر ماذا أبي بكر السلام كما يقول بعض متجوزين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا عمر السلام عليك السلام عليكم يا بكر السلام عليكم وفي بعض الألفاظ أنه قال السلام عليك يا رسول الله اشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمان ونصحت الأمة والسلام عليك يا بكر وذكر شيء من أناقي أبي بكر ومناقبي أبي نعم أما إتيانه في كل صلاة ف... لا ما يشرع هذا ما يعني من لم يثبت على الصحابة وصلاتنا على النبي وسلامنا يصنن هو ونحن هاهنا صلى الله, صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جعلنا وإياكم ممن يرد حوضه وممن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا, اجتماعا مرحوم اجعل تفرقنا بعده تفرقا معصو ونتجعل من بيننا الشقي ولمحروم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم من نسألك القصد في الفقر والغنى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 وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنه فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم ختم لنا بلا اله إلا الله اللهم ختم لنا بلا اله إلا الله اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا حي يا قيوم اللهم ختم لنا بها يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك باسمك العظيم الذي اذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به اجبت يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ملك يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش العرش المجيد اللهم إنا نسألك بأحب الأسماء إليك وأقربها زلفا لديك نسألك باسمك العظيم كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا في مستقر رحمتك إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم بإمهامي مخرجين اللهم إني نسألك الفردوس الأعلى اللهم إني نسألك لنا ووالدين ووالديهم وذرياتنا وزوجاتنا يا حي يا قيوم نسألك الفردوس الأعلى اللهم إني نسألك الفردوس الأعلى اللهم إني نسألك الفردوس الأعلى يا ذا الجلال <تسجيل> والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صلِّ إخوانا المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم صلِّ المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم كل المستضعفين يا حي يا قيوم في الشام وفي العراق وفي كل مكان اللهم كل المستضعفين من اهل السنة في كل مكان اللهم كلهم معينا ونصيرا وظهيرا يا حي يا قيوم اللهم اكفهم شر أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انزل عليهم لطفك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم كلهم يا حي يا قيوم اللهم كلهم يا حي يا قيوم اللهم كلهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لطفك ورحمتك بهم اللهم لطفك, لطفك ورحمتك بإخواننا المضطهدين من المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم كل المظلومين والمضطهدين في سائل الأوطان اللهم كل المظلومين والمضطهدين في سائر الاوطان اللهم كل المظلومين والمضطهدين من المسلمين في كل مكان عونا ونصيرا وظهيرا يا قوي يا عزيز يا جبار يا كبير يا متعال يا قريب يا مجيب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا